والصفات صفّا، فالذجراذ ذجرا، فالذنيات ذكرى، إِنَّ إِلَهَكُلَّ وَاحِدٍ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَنَمَا وَرَبُّ الْمَشَارِطِ إِنَّ One mm -hmm. خطف الخطفة فأتبعه شهاب الزاغب فاستفتهم أهم أشفت خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من, من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأى وكنا ترابا وحظاما أئنا لأبعوثون أو آباؤنا الأولون قلنا عم أنتم داخلون فإنما أي زجرة فإذا الذين ظلموا أزواجاً وما كانوا يعبرون من دون الله فاهدوا صراط الجهيل وقفوا قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ان يومئذ في عذاب مشتركون ان كذلك افعل بالمجرمين ان انك كان من ذاق لا اله إلا الله ويستكبر لا فيها ضول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفين كأنهم بيض مكلون فأقبل بعض على بعض